وقفونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقلف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 واتقوا الله إن الله سديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا, يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجبون في صدورهم حاجة حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقشح شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في الله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف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 والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان لا ينصرونهم ولا نصروهم, نصروهم ليولن الادب لا ينصرون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 بأسهم بينهم شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم خريبا داقوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ فمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلم كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله, إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل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 من فائزين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله